Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilkah ayatul kitab al hakim. Hudooh wa rahmatan li al muhsinin. Aladin yuqimun salat wa yuatun al zakat. Wahoo bil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 ك لهم عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبر كألم يسمعها كألم يسمعها كأن نفيه أذنه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنة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 وأنزلنا من السماء ما فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله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 وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعْضُهُ يَا بُنِي يَا بُنِي إِلَّا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُهُ حَمَلَتْهُ أُمُهُ وَهَنًا عَلَى وَهْمٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامِيلِ أَنْشُكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلَيَّ الْمَصِيرَ Terima kasih kerana تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والتابع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 زلل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير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 بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الغليظ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 إنها رف الليل وسخر الشمس والقمر كلٌّ يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير.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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَظُلَلٍ دَعَوُا لِدَعْوَةِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٌ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 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ اللَّهَ